وهو صائم. وعلى هذا فنقول ان الصيام للمرأة الحائض ينقطع دمها في منزلة صوم الجنوب في منزلة صوم الجنوب ف... فيكون صحيح الطلاق طلاق جليل جليل جوازه مع المؤلف هنا ما ذكر تحييم الطلاق لكن نفهم من قوله غير الصيام والطلاق أن الطلاق في حال الحيض حرام تليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب مر فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا والمرأة تطهر إذا انقطى عدمها أفهمتم الآن إذا دليل جواج طلاق للمرأة الحائط قبل غسل قبل اقتصال تليله حريث ابن عمر مرففا ليطلقها طاهرا أو حاملا طيب لو قال قائل الجماع ما تقولون فيه هل يجوز قد نقول نعم قد نقول نعم كما أن المرأة إذا كان عليها جنابه جاز أن تجامع هذه أيضا كذلك نقول لا هذا قياس في مقابلة النص هذا قياس في مقابلة النص النص قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فإذا تطهرن, فإذا تطهرن. وتطهرن هنا لو قال قال المراد بقوله تطهرن أي غسلنا اثر الدم أي غسلن أثر الدم فتغسل أثر الدم وتبقى كذات الجنوب كذات الجنابة قلنا هذا قال به بعض العلماء كابن حزن المراد إذا تطهرنا أي تنظفن من أثر الحيض فغسلت المرأة فرجها وتنظفت حل وطؤها ولكن نقول إن التطهر هو من الحدث وهذا لا يكون إلا بالاغتساب دليل ما قوله تعالى وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتْطَهَّرُوا وقال تعالى وَلَكْنُ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَكْنُ يُرِيدُ ليطهركم. وعليه فيقول معنى قوله إذا تطهرنا <تصفيق> معنى <تصف> أي اغتسلنا فاتمهن من حيث أمركم الله الطلاق في حال الحيظ لا يصح. يحرم وإذا طهرت ولم تغتسل جاز لزوجها أن يطلقها نعم ثم قال المؤلف في بيان أحكام التي تحيظ في بيان الدم الذي يكون حيظا في بيان الدم الذي يكون حيظا فقال والمبتدأ تجلس أقل بدأ الآن رحمه الله يبين الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا فقال المبتدأ وشمال المبتدأ التي ترى الحيض لاول مرة هذه المبتدأ التي ترى الحيض لأول مرة ماذا تصنع امرأة صغيرة بدأ التحيي او كبيره لماتيها الحيض من الاصل ثم بدات تحيض ماذا تصنع يقول تجلس اقل ما اقل له يوم وليله اقل يوم وليله فتجلس اقل له يوم وليله وكمان تجلس اي تدعو اصل الصيام والصلاه وما لا يفعل مع مع تدعو كل شيء لا يفعل في حال الحيض تدعوه وليلة ثم تعتصل وتصلي بعد أن يمضي عليها 24 ساعة تعتصل وتصلي ولو كان الحيض يمشي لماذا؟ قالوا لأن أقل الحيض هو المتيقل وما زال مشكوكم فيه وما زال مشكوكم فيه فيجب عليها أن تجلس أقل الحيض عرفتم قالوا لأنه متأقن تجلس أقل ثم تغتسل وتصلي نعم تغتسل وتصلي أي صلوات المفروضة وظاهر كلامه حتى النوافذ ظاهر كلامها أنها تصلي حتى النوافل فهل هذا الظاهر مراد أنها تصلي الفرائض والنوافل الذي يظهر لي أنه إن كان مرادا فهو ضعيف وأنه يجب أن تقتصر على الفرائض لأن صلاتها الآن من باب الاحتياط وإلا فالأصل أن هذا الدم دم لكن من باب الاحتياط ولألا تلتق الواجب نقول يجب عليها أن تصلي اما النافلة فهل في احتياط النافلة ليس في احتياط ليس في احتياط لأنه لا يأثم بتركها لأن الإنسان لا يأثم بتركها إذا كان لا يأثم بتركها فلا حاجة إلى الاحتياط فيها وعلى هذا فينبغي أن يحمل قوله وتصلي أي صلاة الفريضة لأنها هي التي يخشى أن تأثم لو تركتها أما النافلة فلا تأثم بتركها وحينئذ لا حاجة لاتيط فيها طيب و... فإذا... ف... طيب وهل, ت... وهل تصوم نقول نعم تصوم الصوم الواجب كما لو ابتدى بها الحيض في رمضان فتجلس يوم وليلة ثم تصوم من باب ايش من باب احتياط طيب قال ثم تغتصل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون فما عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه وإن عبر أكثره فم السحابة انقطع لأكثره كم أكثره خمسة عشر يوما أننا فين المذهب حتى نعرفه بدأنا نرجع للصحيم المرأة هذه جلست يوم وليلة ثم بدأ اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب انقطع الدم لأكثره فأقل يعني مثلا انقطع لعشرة أيام ونقول إنه انقطع لعشرة أيام تغتسل ولا لا نعم تغتسل تغتسل مرة أخرى ولهذا قال اغتسلت عند انقطاعه وجوباً ولا استحباباً وجوباً لماذا لاحتمال أن يكون الزائد عن اللوم والليلة ايش حيضاً فيجب الاغتسال مرة ثانية احتياطاً أيضاً إذن هذه المرأة صارت تغتسل مرتين المرة الأولى متى عند تمام اليوم والليلة والمرة الثانية عند الانقطاع طي هذا الشهر الأول فعلت هذا الشي جاء الشهر الثاني تعمل كما عملت في الشهر الأول أي تجلس يوما وليلة ثم تغتسب وتصلي الواجب وتصوم الواجب فإذا انقطع نعم اتسلت ثانية اهتياطا هذا الشهر الثاني ولنفرض أنه بدأ بها الحيض في شهر محرم الشهر الثاني ما هو صفا اتسلت وبدأت تصلي جاءها الحيض في الشهر الثالث وهو ربيع الأول تجلس كم يوما ولي... يوم وليلة ثم تتسل وتصلي وتصوم فإذا انقطع وقلنا إنه انقطع لكم العاشرة أيام انقطع العاشرة أيام أو اتسلت أيضا وصلت كم تكرر الآن عليهم مرة ثلاث مرات ولهذا قال المؤلف اتسلت انقر... عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا فحي في المثال اللي ذكرنا تكرر ثلاثا ولا لا ها؟ تكرر ثلاثا إذن يكون عادة يكون حيضا أفهمتم صارت هذه المرأة عادتها كم عشرة أيام. صار عادتها عشرة أيام فتستقر فتس... تقينا الآن ما بين اليوم والليلة إلى عشرة أيام وهي تسعة أيام بلا ماذا تصنع لأنها كانت تصوم وتصلي وتبين الآن أن ما زاد عن اليوم والليلة إلى العشرة حيض والحيض لا يصح فيه الصيام قل لا والصلاة لا تصح أيضا والصلاة لا تصح لكن نقول الصلاة إذا لم تصح لكن لا تقضى الصلاة لا تقضى لأن الحائض لا تصلي غاية ما هناك أن نقول لا تأثم بصلاتها في الحيض لأنها فعلت هذا الشيء تعبدا لله واحتياطا للعبادة لكن لا تقضي الصلاة لماذا؟ لأن صلاة الصلاة لا تقضى في أيام الحيض وتقضي الصوم الذي صامته ما بين يوم وليلة إلى عشرة أيام لماذا؟ لأنه تبين أنه أن هذا الدم حيض والصيام لا يصح مع الحيض الصيام لا يصح مع الحيض فهمتم؟ إيه نعم إذا كان في رمضان وقصامت طيب أفهمتم الآن؟ طيب نعيد المثال مرة الثانية نقول هذه امرأة مبتدأة أول ما جاهل حيض يوم 21 من رمضان يوم 21 من رمضان جلست يوما وليلة يعني جاءها الحيض عند عند غروب الشمس من ليلة 20 عند غروب الشمس من ليلة 20 اضبطوها تمام نقول تجلس يوما وليلة لي... يعني ليلة 21 ويوم 21 إذا غابت الشمس لاتت من يجب عليها تغتسم والصوم للا وتصوم وتصوم وتصلي تكرر عليها ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر تكرر عليها نقول تبين الآن أن حيضك كم يوما عشرة, عشرة أياه فيجب عليك أن تقضي تسعة أيام من رمضان التي صمتها لأنه تبين أنها صارت في الحيض والصيام في الحائض غير صحيح كذا أقول لنا طيب وكذلك لو فرض أنها قد نذرت أن تعتكف أن نذرت تعتكف فاعتكاب الحائض لا صحيح وعلى هذا فتقضي هذا الاعتكاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في شهر في عشر أواخر من رمضان قضاه في شوار المهم تقضي كل عباده واجبة لا تصح في الحيض انتبه كل عباده واجبه لا تصح بالحيض كل عباده واجبه على الحائض ولا تصح في حال هذا هذه القاعده فقل ما اللي تقضي الواجب تقضي ما وجب فيه ماذا يعني ما وجب فيه يعني كل عباده واجبه على الحائض ولكن لا تصلح منها حال الحيض فهذا يجب عليها ان تقضيها مثل الصوم أما الصلاة فلا يجب عليه قضاؤها لماذا؟ لأنها ليست واجبة على الحيض وهي و... صلاتها في الحيض إذا قلنا هي الآن غير صحيحة نقول أصلا ما واجب عليها الصلاة إلا احتياطا أظن إن شاء الله واضح فإن تماما الآن طيب يقول مالف رحمه الله فإن تكرر ثلاثا إذا قدر أن هذا الحيض ما تكرر بعدده ثلاثا يعني جاء أول شهر عشرة والثاني شهر ثمانية وثالث شهر ستة ما الذي يكون حيضا من هذه الستة فقط الستة فقط ففي الشهر الرابع إن تكررت الثمانية ثلاث مرات صارت عاد 3 في الشهر الثالث متكرر في الشهر الخامس تكررت 10 ثلاثا صار عددها 10 المهم ان ما تكرر فهو حي ما تكرر ثلاثا في فهو حي طيب وان عبر أكثره عبر بمعنى جاوز هذا كلامنا الان في من في المبتداه والمعتاده الممتدعة إن عبر أكثره فمستحاضة يعني هذه الممتدعة أول, أول مرة جاءها الحيض استمر معها حتى تجاوز الخمسة عشر تجاوز الخمسة عشر يقول المؤلف تكون حينئذ مستحاضة تكون مستحاضة والاستحاضة سيلان دم عرق في أدنى الرحم ويسمى العاذل في اللام الحيض سيلان دم من عرق في قعل الرحم يسمى العاذل در لكن هذا دم عرق في في أدنى الرحم يسمى العاذل كما لو حصل منها جرح في عرق وظهر الدم هذا ليس دم طبيعي هذا يعتبر مرضا حصل بسبب انطلاق أو انتصام أحد العروق في أدنى الرحم وصار يخرج باستمرار يقول هذه تعتبر مستحاضة وهي الآن مبتدأة ما له عاد السابقة فما لا تعمل ليس أمامها أي هذه المبتدأة بالنسبة للسحارة إلا شيئا إما التمييز أو عادة غالب النساء ما لا عادة ترجع إليها ليس لها الآن إلا التمييز أو عادة غالب النساء ترجع إذن إلى أيهما إلى عادة غالب النساء أو إلى التمييز نقول ترجع إلى التمييز لأن التمييز علامة خاصة بها وعادة غالب النساء عامة ومعلوم أن الخاص مقدم العام فهنا نقول هذه المرأة المبتدعة جاءها الدم واستمر معها إلى أن زاد على خمسة عشر يوما وجاءت تسأل ماذا أصنع نقول أنت الآن مستحاضة مستحاضة وش تعمل؟ يقول مؤلف فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود هذه علامة الآن نقول ارجعي إلى التمييز إلى التمييز وش معنى التمييز؟ يعني التبين حتى يعرف أن هذا دم حيط عودة مستحارة. ذكر المؤلف على مواحدة فقط وهي اللون. والتمييز يكون بثلاث علامات بل باربع علامات. اللون والرقة والريحة والتجمد. اربع علامات. اللون. مش بعد? ها? والرقة والتجمد أربع علامات المؤلف ذكر علامة واحدة وهي اللون فقال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود وبعضه أسود ولم يعبر أكثره يعبر يتجاوز والفاعل ضمير مستفر يعود على أدنى مذكور شوفوا أزلمة كروش أسود. الأسود يعني ولم يعبر الأسود أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله لأن الأسود إذا عبر أكثر الحيض لم يصلح أن يكون حيض فلو, فلو أن هذه المرأة جهة دم 25 يوم منها 20 يوما أسود وخمسة أحمر نقول الأسود هنا ما يصلح أن يكون حيضا لماذا؟ لأنه تجاوز أكثر الحيض ولهذا قال المؤلف ولم يعبر أكثر الشر ولم ينقص عن أقل كما قلوه يوم وليلة فلو قالت هذه المرأة المبتدأة والله أنا أول ليلة أصابها الدم كان أسود ثم صار أحمر إلى عشرين ترجل التمييز الآن لا ها ليش لأنه نقص عن أقله وإذا نقص عن أقل الحيض فليس بالحيض إذن لا ترجعوا إليه إذن لا ترجعوا إليه فإذا قالت أنا يصيبها دم أسود ستة أيام صار حيضا ولا لا صار حيضا أولا يسر حيض لانه لم ينقص عن مقاله ولم يزد على اكثره اذا فهو صالح لان يكون حيضا فيكون حيضا والباقي الاحمر استحاضه, استحاضة. والباقي استحاضه المره الثانيه ولا واضح ها مره ثانية. طيب انا تجس كم كم تجس يوم الري ثم تعتس حتى يتكرر ثلاث مرات فإذا تكرر ثلاث مرات صار عادة صار عادة وتقضي ما يجب على الحائض قضاء مما فعلته بين اليوم والليلة وبين وقوف الدم هذا واضح سيدة طيب إذا تجاوز الدم أكثر الحي إذا تجاوز أكثر الحي فهي الآن مستحاضة لأنه لا يمكن على كلام المؤلف لا يمكن يزيد الحيض على خمسة عشر يوما فنقول هذه مستحابة طيب ماذا تعمل نقول ننظر هل لها تمييز أو لا إذا قالت نعم لها تمييز لكن ما هو التمييز قلنا التمييز يكون بأمور بواحد من أمور أربعة اللون والرقة والرائحة والتجمر نشوف اللون اللي مش أد ذكره اللون دم الحيض أسود ودم الاستحارة أحمر لأن دم الاستحارة دم عرق مثل الدماء العادية طيب هذا الدم الأسود لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثرهم هذه حال اجل ان الدم الاسود الان لثلاث حالات انما ان ينقص عن اقل او يزيد على اكثر او بينهما لا لا ينقص عن اقل ان نقص عن اقل فلا شيء ما يعتبر طلاقا ان زاد على اكثر لا يعتبر ايضا كذا اذا كانت لا ينقص عن اقل ولا يزيد على اكثر فهو الحيض حتى لو كان عشر ثيار فهو الحيض والباقي الباقي السحارة طي الرائحة تميز بالرائحة كيف دام الحيض منتن طائحة كريهة ودم للسحارة غير منتن مثل ما لو خرج الدم من من عرق من عروق غير منتن طي في في الرقة دم الحيض سخين غليظ ودم الاستحاضة رقيق في التجمد دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر ودم الاستحاضة يتجمد لأن دم الحيض تجمد في الرحم ثم انفجر وسال فلا يعود مرة ثانية إلى التجمد بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم عرق ونحن نشاهد دم عروق تتجمع فهذه أرض علامات وتسمى عند الفقهاء بماذا؟ علامات تميث او التميث فصالة المسلحة مميزة تعمل هذا العمل شكرا خالى الموالية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كيف تصنع المرأة إذا رأت الحيض لأول مرة بشرط أن تراه في اليوم يعني الشرط لازم تراه وإن لم تراه فلا تغتس ولا تصلي لا لا لا لا لا لا. ها؟ إذن إذن تجلس نعم ثم نعم طيب <تصفيق> كم مرة تفعل هذا؟ تعمل صلواتك اول يوم اول يوم, يوم, يوم تجي يوم وليله ثم تتصل وتصلي فيدا انقطع ثانيه طيب. طيب ثم, ثم كم لأجلين. مره انت تفعل هذا ثلاث مرات طيب إذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع برحمن. تجلس المتكرر طيب. إذا تكرر خمسة أيام خمسة أيام في الأول وستة في الثاني وسبعة في الثالث كم تجلس في الرابع خمسة أيام لأنها المتكررة توافقون سبعة أيام مات في الرثات أيام مرات. المثال حاضة أول شهر خمسة وثانية شهر ستة وثالث شهر سبعة فكم تجلس في الرابع خمسة لأن هي التي تكررت ثلاثة مرات إذن تكون عادتها خمسة يلا فإن تجاوز الدم أكثر الحيط كما أكثر الحيط نعم تكون مستحاضه تمام اذا المستحاضه من تجاوز دمها اكثر اكثر الحي طيب ما لا تصنع اذا كانت مستحاضه اذا أي. كل ايام الدم كليه من الدم الى ان من مبتدا نعم هي من يوم بدها بهالدم بقي الى 20 يوم وفي الشهر الثاني كذلك وفي الشهر الثالث كذلك وفي السنه ما لا تسمع تذهب طيب احسنت الثاني وش معنى تذهب تل... للتنظيف الله اكبر دم. الله عاش هاته التجمزه او تجمزه او تجمزه لونه غلطه او غلطه غلطه اربعة علمات, أربعة علمات. <صفيق> طيب اولا نبدأ باللون شو يعد الله اللون ايش ايش نعم والحائط طيب. طيب يلا محمد الرائحه هي نعم وين يعني غير ممكن طيب في السخونه يا عبد الرحمن في الغلا والرفاه دم الحيض غليل مم. ودم المستحادة عادي الاستحادة عادي يعني غير علي طيب التجمد محر دم الحيض دم الحيض دم الحيض محر الاستحادة يتجمد والحيض لا يتجمد هل هناك علة صديه كذلك امم يعود مره مره ثانية. هكذا قال بعض المعاصرين من اهل القدس طيب اذا وجد التمييز طيب وما اسواه يعني عندي مثل خمسة ديام ستة دمها أسود والباقي أحمر ما زاد على الثميز فهو هو استحاضة يلا ناصر يقولون لا لا يتجمعت يقولون لا يتجمعت أن تأكد لهذا علشان لأن هذا مكتوب قرأت أنا في كتاب الواحد قال محمد بن علي البار أروح البار في المهم أروح فأنت أتأكد. أتأكد نعم يا ناصر إذا لم يكن لها تمين كان دمها كله أسود أو كله أحمر أو كله غليظ أو كله رقيق أو ما أشبه ذلك فماذا تصنع؟ كم؟ ستة أو ستة ستة أيام أو ستة ستة أيام أو من أي يوم تبدأ إذا قلنا اجلسي عادة غالب النساء ستة يام وسبعة فمن أول من أول شيء من أول الشهر من نصف الشهر من آخر الشهر من أول ما أصابها الدم طيب ها إلا بمشرح معك ها ها ها طيب إذن نبدأ أنت عندك علمها ها تجعل من أول يوم تدعى الحي فإن لم تعرفه نستاذ فمن أول كل شهر هلالي إذن ذكرت لكم لكن لا لا إذن الله رحمه الرحيم الحمد لله رب العالمين قال مولف وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحي من كل شهر قعدت المرأة مرتدأة غالب الحي من كل شهر وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي في علم الله ستة أيام ستة أو سبعة هذا هو الدليل إذا ت... ولأنه هذا التعليل إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى بني جنسه فهذه المرأة تعذر علم حيضها بعينها فنرجع إلى بني جنسها طيب لو قال طائل إننا نرجع إلى عادة نسائها لا إلى عادة غالب الحي يعني بمعنى أن ننظر نساءها كأختها وأمها وما أشبه فهذا هو, هو الأرجح لان مشابهه المراه لاقاربها اقرب من مشاهدتها لغالب النساء فنقول مثلا ما عاده اقاربها هل والله عاده خمس ايام صح ما رس انت طيب امها خمس ايام نعم وعمتها ومع استهدادها إذن نقول نردها إلى غائلة عادة نسائها لأن مشابهة لهم أقرب من مشابهتها إلى غالب النساء طيب قال المعلم من كل شهر من كل شهر ما نقول من كل شهر أو من كل ثلاثة من كل شهر تجلس غالب الحير طيب لماذا قلنا من كل شهر لأن غالب النساء تحير في الشهر مرة ودليل ذلك من القرآن أوله تعالى والمطلقات يتربصن بعنفسهن كم ثلاثة قروب وقال وَاللَّا إِيَا إِسْتَنِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشفر وَاللَّا إِيْ لَمْ فجعل الله عز وجل لكل حيضة شهرا لأن هذا هو الغالب طيب إذن من كل شهر من أي يوم من الشهر تبدأ قالوا من أول يوم أصابها فإذا كان أول يوم من أصابها الحيرثين هو الخامس عشر تبدأ من الخامس عشر إذا قلنا إلى سباقيان إلى أثنين وعشرين إن قلنا خمسة إلى عشرين وهكذا إذا قالت نسيك ما أدري هل جاء الحير من أول يوم من الشهر أو في العاشر أو في العشرين نقول تجعله من أول يوم تجعله من أول يوم وهذا على سبيل الاحتياط وهذا على اليقين لأنه ليس معنا يقين إذن المبتدأة بحالة إذا استخيضت المبتدأة فلها حالة إما أن تكون مميزة فتعمل بالتميز أو غير مميزة فتجلس غالب الحير من كل شهر طيب خلصنا من, من, من هذه وأعلموا أن هذه الأحكام ليس من أجل الصلاة فقط حتى من أجل عدة الحير وكذلك من أجل جواز الطلاق وغير ذلك كل الأحكام المترتبة على الحير تترتب على ما قلنا فإذا حكمنا هذه الأيام أيام حي ترتب على ذلك كل ما يترتب على, على الحي وإذا قلنا هذه الأيام أيام طهر ترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر يعني ليس مجرد الصالح فقط طيب تقلينا قال والمستحادة المعتادة المستحادة المعتادة ومن هي المستحادة المعتادة؟ التي كانت لها عادة سليمة من قبل استحارة امرأة لها عادة سليمة من قبل استحارة ثم أصيبت بالمرض واستحيرت وهذا قد يحكي ماذا تعمل؟ يقول ولو مميزة تجلس عادتها قول ولو مميزة إشارة خلاف تجلس حاجتها عادتها طيب يشارو حاله امراه كانت تحيط حيض مضطرد سليما كل شهر في ال كل شهر في الديه معتاده مضطرده اصيبت بمرض فجاءها نزيف يبقى معها اكثر الشهر نقول هذه إيش؟ مستحاضة تجلس متى عادتها متى عادتك قالت عادتها ستة أيام من أول الشهر من واحد إلى ثادث نقول إذن كلما جاء الشهر فاجلس من واحد ها؟ إلى ثادث إلى ثادث وقال المؤلف ولو مميزة ولو مميزه وهذه اشاره خلاف يعني حتى هذه المعتاده تجلس بالعاده ولو كان ولو كان دمها متميزا فيه في الحيض من غير ان قالت هذه المراه المعتاده ان عادتها كانت من أول يوم من الشهر لكنها ترى في اليوم ال11 دما اسود لمده 6 ايام والباقي أحمر هذه معتادة ومميزة قلنا لا معتادة ومميزة هل ترجع للعادة أو تأخذ بالثمين المؤلف قول تأخذ بالعادة لا نرجع للثمين لأنها لما استفيدت فإنها ترجع إلى العادة السابقة وكون التمييز يأتي بعد العادة أو قبل العادة ما, ما, ما لنا وله واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم نفاطم يمتك بي اجلسي قدر ما كانت عادتك تحبسك فردها إلى العادة ولم يستفصل فلما لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام ما احتمال تغير الحال أعلم أن المسألة على سبيل العموم لأن من القواعج المقررة الأصولية أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قاعدتها محمد ها ها نعم في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ياسري طيب هذا لا في المقام المحال المحال محال يا. في مقام الاحتمال العموم في المقال في المقال, في المقال. طيب فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترجع إلى العادة واحتمال وجود التمييذ معها ممكن أو لا؟ نعم ممكن الاحتمال ممكن وارد فلما لم يستفضل لم يقل لها هل يتغير ولم يقل لها ارجع إلى التمييذ علم ترجع إلى العادة مطلقا مطلقا أعرفتم؟ طيب <تصفيق> الخلاف الذي أثر أيضا مؤلف خلاف قول يقول ترجع إلى التمييز فإذا كانت دمو تميزا فإننا نأخذ بما كان حيضا لتمييزه ولو معتاده وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دم الحيض أسود يُعرى قاله في المسحابة طيب لأن السحيرة في عادة الرسول سبع نساء وهي واحدة فقال إن دم الحيط أسود يعرف ولا يستبعد أن تنتقل العادة من أول الشهر إلى وسط الشهر بسبب المرض الذي طرأ عليه فعندنا علامه ظاهره وهي التمييز الدم الذي كان ياتيها في في يوم 10 اسود ممكن غليظ والدم الذي ياتيها اليوم ها احمر رقيق لا لا ريحه له قالوا فاذا لنرجع للتمييز لانه علامه ظاهره واضح وهذا مذهب الشافعي والأول مذهب المشكور من مذهب الإمام أحمد وعن أحمد رواية كمذهب الشافل فالحقيقة أن الأحاديث متعارضة لكن رد ردها إلى العادة أصح لأن الحديث الذي فيه ذكر التمييز اختلف العلماء في الصفحة وأيضا الرد إلى العادة أريح للمرأة لأن هذا الدم الأسود أو المنتن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير ربما ينتقل إلى آخر الشهر أو إلى أوله وربما يتقطع نعم يعني يكون يوم الأسود ويوم الأحمر وهكذا فإذا رددناها إلى العادة صار هذا أضبط وأريح للمرأة وهذا والمشكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ويستدل بعموم الحديث في جلسي قدر ما فانت عادة كريا حدثك وعليه يكون المؤلف مشى على عموم الحديث الدال على أنها ترجع إلى العادة طيب تجلس عادة ثاني إذا نست العادة إذا نست العادة. يقول مؤلف فإن نسيتها عاملت بالتمييز الصالح عاملت بالتمييز الصالح الصالح يعني الصالح أن يكون حيضا ومتى يصبح أن يكون حيضا أن يقل عن أقله ولا يزيد على أكثره فإذا قد اثمره أنا نسيت حاجة نسيت إنه يتغجر بعضه أسود أو بعضه منتن أو بعضه غليظ قلنا كم يوما يأتي هذا الأسود أو, أو الغليظ أو المنتن طالك يأتي خمسة أيام ستة أيام نقول آه. اجلسي هذا الدم والباقي تطهر وصلي اجلسي هذا الدم والباقي تطهر وصلي قال المؤلف فإن لم يكن لها تميز يعني أنها ليس لها تميز أو لها تميز غير صالح قالت يأتيني مثل بعد يومين ثلاثة ساعتين ثلاثة دم أسود ولهم منتظم أو يأتيني الدم الأسود ستة يوما نقول إذن تعمل يقول فغالب الحيض تجلس غالب الحيض وهنا نقول كما قلنا في الممتدأة إنها ترجع إلى من إلى أقاربها وتأخذ بعادتهم طيب غالب الحيض من متى من أول شهر الهلالة ليش ما نقول من أول يوم من أتها الحيض لأنها قد نسلت العادة قد نست العادة وحينئذ تجلس من أول كل شهر هلالي غالب الحيض طيب أظنه واضح كم حالا حالا للمستحاضة المعتادة كم حالا ثلاث حالات ترجع للعادة ثم للتمييز ثم لغالب الحيض ما الذي سقط من المبتدأة بالنسبة للمبتدأة وش اللي سقط العادة لماذا لأن المبتدأة ليس لها عادة المبتدأة ليس لها عادة وأظن إن شاء الله الآن اتضح فصار المستحاضة نوعان مبتدأة وهي التي أصابتها الاستحاضة من أول ما أصابها الدم ومعتادة وهي التي طرأ عليها الاستحاضة فالممتدأة ماذا تعمل؟ الممتدأة المستحاضة تعمل بالتمييز اولا فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض ولا نقول العادة ليش؟ نسألها عادة المستحاضة المعتادة تجس العادة فإن نسيتها ففي الصالح فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحير إذن القسم الثاني أو النوع الثاني من المسحضات يشترك مع الأول في حالي وهما التمييز وغالب الحير وتتخلف العادة عن المبتدأة لأنها ليس لها عادة طيب أي مثل هذه. قال فإن ناسته كالعالمة بموضعه الناسية لعدده العالمة بموضعه الناس لعدده يعني كما أن العالمة بموضعه الناس لعدده تجلس غالب الحي ولا ترجل التمبيس العالمة بموضعه الناس لعدده مثال المرأة تقول إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر كل يوم أول هلالي تأتيها العادة لكن ما تدري هل هي ستة عيام أو سبعة أو عشرة أو خمسة وش نسيت ها؟ العدد والموضع علمت يقول مدام ما, ما دمت قد نسيت العدد فارجعي إلى غالب النساء طالب الحيث وأقاربها أولى من, من الأباعد اجلسي غالب الحيث ستة أيام أو سبعة منين من أول الشهر لأنها تقول هي إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر لكن نسجت كم هي يقول الآن اجلسي من أول الشهر غالب الحيث ستة أيام أو سبعة أجل محمد النور معنى ولا لا معنا طيب قال المؤلف وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله هذه عكس الأولى هذه يقول علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر قلنا لك كم عدده كي قال السته ايام متى اول الشهر نصفه وسطه قد ما نسيت عكس الاولى اظن الاولى وش حكم وش حالها نسيت العدد وعلمت الموضع هذه نسيت الموضع وعلمت العدد طيب عندنا الان شيئ احدهما معلوم والثاني مجهول العدد معلوم والموضع مجموع نأمرها بأن تجلس من أول الشهر نأمرها بأن تجلس من أول الشهر كم يوما؟ هي تعلم العدد الآن حصل ما تعلم قالت إن العدد خمسة أيام نقول إجلس خمسة أيام من أول الشهر قالت إن خمسة أيام ما أتيه بول الشهر أو باخره أو بسطه تجلس أول شهر قال المؤلف ولو في نصفه وهذه أيضا إشارة خلاف يعني ولو عالمت أنها في نصفه لكن ما تدري بيوم من النصف تجلس من أول الشهر نعم في الآن يقول لها عالمة بالعدد ونسف الموضوع قالت نعم أنا أذكر أنه يتيها الحيض في النصف لكن نسيت هو بالخامس عشر أو بالعشرين نسيت نقول سقط الموضع الآن وارجعي إلى أول الشهر والقول الثاني هو الصحيح أنها إذا علمت أن الحي ذاتها في نصف الشهر لكن ما تده في اليوم الخامس عشر أو العشرين أو الخامس والعشرين فإنها تجلس من أول من أول النصف لأن هذا أقرب من أول الشهر أول النصف الذي كانت تعرف من العدد تأتيها في نصف الشهر الأخير أقرب من أن نقول ألغي النصف الأخير كله وارجعي إلى الأول وهذا واضح ناقة فأصلا في هذه المسألة الخلاف الذي اشار إليه المؤلف وهو أنه إذا علمت العدد ونسلة الموضع لكنها تقول ان الموضع هو النصف الأخير من الشهر فإنها تجلس العدد من أول النصف الأخير قال كمن لا عاده لها ولا تمييز كمن لا عاده لها ولا تمييز من من هذه نكره نكره قدرها كم مبتدا كم مبتدا ان قال لا عاده له اذا المبتدا لم يلس لها ولا تميز تجلس غالبهم من اول الشهر وهذه صدقه اولى قال والله من كنت والله من كنت دمها مميزا قاعده غالب الحيض من كل شهر لكن فائدة قوله كما لا عاده له ولا تمييز هنا أن نبين أن المهتدأ التي ليس لها عادة ولا تمييز وليست موضعهم من الشهر تبدى من من أول كل شهر تبدى من أول كل شهر الحمد لله الآن فهمتم الصحابة تمام ترى الطلبة يقولون فيها أشهر يقولون فيها أشهر أنتم ما شاء الله يومين أو ثلاثة بس لكن الله ما أعطي فأنتم ولا لا لا ما بعت يا وقت الاسف ما جو وقت اسع اعود مره ثانيه اقول قسمان مبتدئه ومعتاده المبتدئه ماذا تعمل المبتدئه مستحاضه هذا التمييز العادي يا حمد ما فيه مبتدئه تجي للتمييز ترس التمييز الأسود والثخين والمنتن أو الغليض أوضح لكم الأسود والغليض والمنتن هذا حيض والاحمر والرقيق وما لا رايحة له استحاضة طيب قالت ليس لها تمييز تجلس غالب الحيض طيب تسأل من أين أبتدئ هذا الغالب لا من اول مجئها صح هي الان تسال نقول من اول وقت جاءت الحي قالت نسيه من أول كل شهر هلال انتهينا من المبتدا جاءت امرأه معتاده فماذا نصنع معها هي رغوه معتاده اجلس العال قلت اوقاتها ما دامت ما دامت لم تتجاوز اكثر الحيره تجيس العاده طيب متى ابتدي تجيس العاده من اول يوم يعطيك الدم قالت نسيت من اول الشهر الهلالي تمام طيب قالت انها نسيت العاده ما عد لها وقتها وكل شيء صار للتمييز هنا نسيت العاده مرة. ترجع للتمييز كما رجعت المبتدأة قالت لا لا تميز عندي ترجع هذه ليس غالبة الحي قالت من متى يا ناسع جماعة ناس من اول كل شهر هلال من اول كل شهر هلالي جاءتنا امرأة هفراء قالت إنها تعلم موضعه ولكن تنسى عدده غالب الحيض في الموضع نفسه غالب الحيض في موضعه جاءت مناطون أفراء قالت بالعكس أنا لا, أنا لا أعلم الموضع وأعلم العدد من أول الشهر طيب إذا كان تعلم ان موضعه في النصف الأخير ففي خلاف على رأي المؤلف من أول الشهر وعلى قول الثاني من أول النصف وهو الصحيح طيب آه. ثم قال انتهينا الأمن من المستحاضة الحمد لله زي. بقينا في المبتدأ الصحيح في المبتدأ القول الصحيح في المبتدأ أن دمها دم حيض ما لم ي... ما لم يستغرق أكثر الشهر يعني أن المتدأ من يوم جهة تجلس حتى تطفر تجلس حتى تطفر الدليل على ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فكل ما وجد هذا الدم الذي هو الأذى فهو حيض قل أو كثر. كيف نقول إجسل يوم ليلة ثم اغتسل وصلي ثم اغتسل عند انقطاعه ثانية وقصون نعم هذا مشكل معناها أوجبنا العبادة عليها مرتين وأوجبنا عليها الغسل مرتين وهذا ضرر لا تأتي بمثل الشريعة العبادات تجب مرة واحدة فقط لا تجيب مرة واحدة فقط لا تجب أكثر من ذلك طيب ان استغرق أكثر الوقت أم الممتدأ فهي حينئذ مستحاضة فترجع إلى التمييز إن لم يكن لا تمييز فغالب الحي. هذا القول هو الصحيح طيب في المعتادة المعتادة واضح أمره تجلس عادتها نعم أخوان. تجس عادتها فإن فإن نسيتها عملت في ماذا بالتمييز لم يكن لها تمييز فغالب الحيض من أول مدة علمت فيها الحيض فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلاله ما هو قلنا أن الغالب الغالب أن النساء يعطينا كل شهر مرة وأتينا بتليم من القرآن وين أنت؟ أولا طيب إيش؟ نعم نعم نعم نعم آه. ترجع إلى غالب النساء بس هذا تجي غالبا في مكانها ان كانت ارضك اذا انتقلت ينتقل الحكم لا ما بيقين لان, لأن هذا الـ الـ اللي حصل ما دام ان المراه هذه لها عاده مميزه ولها عاده معلومه والشرق الإجنسي قدما كانت في سبع عادته بدون تفصيل لأنه قد جراء الشارع راحة المرأة فالغالب أن هذا التمييز في المستحاضات الغالب عليه أن يكون مضطرب يتعب مراعاة متعبة نعم نعم نعم هو على كلها لذا وافق. إذا وافق زمن العادة واضح إذا لم يوافق فهذا هي المشكلة الآن نقول ناعد العالم في, في, في النص مدام الشهادة الرجاني العادة نرجع العالم نعم كيف من قطع الناس وحارف كيف كيف إذا حارف طهر ولم يجد نار في يمم والله أين نعم مثل غيره تتعي يمم والصلي جارئ على العموم قولي تعالى فلم تجد ماء فانطم نعم اخذت سؤال يا حسين مكان او رب حاول ترى لا هذا بعيد لا لسا يتفهم انه انه بتعاني من شيء اكثر من شيء قلت انه إن مر علي امراه تقول انه انحبس عنها الخير 13 معي 13 وجه في الشهر الرابع شهرا كاملا هذا والله اعلم المجتمع قدم في مكانته ولا خرج له في هذا الوقت لكن لغالب لا تشيك كل الشهر هذا الى ان اكثر وقتها الان اتركها ظهر اكثر وقت تعطوها يعني تشيكها ظهر نعم عيد مالك الساعه 2:30 و 3:00 او المؤلف كما رايت يقول من اول الشهر والقول الثاني من اول المدة الذي ذكرت أن حيضة يأتيها فيه هو الصحيح فإذا قالت مثلاً هو يقين ما هو قبل العشرين من العشرين إلى الثلاثين نقول اجلس من العشرين عشرين. رب العالمين والصلاة والصحابين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صحابة المؤلف ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخّرت من اسم شرط جازم وهو يفيد في العموم فيشمل كل امرأة زادت عادتها وتقدمت وتأخرت من زادت يعني اي امرأة تحير فزادت عادتها يعني كانت عادتها خمسة ايام وفي هذا الشهر صارت سبعة ايام هذا الزيادة يأتي الحكم بعد او تقدمت او تأخرت اللي مع الشرح عدل ينبه على وهم الشارع حمام الله هنا عندكم قال او تقدمت هذا بالعكس هذه تأخرت عدتها مثلا تكون عدتها من اول شهر فتراف بآخره هذا ما يقال زادتها عدت. تقدمت عدتها يقال هذا تأخرت فالماليب رحمه الله الشارح وهم في هذا فجعل صورة التقدم للتأخر وصورة التأخر للتقدم فيحصن بل يجب التنبيه على ذلك لأن يعني يخطئ أحد في هذا الشيء طيب أو تقدمت تقدمت عارقها في كانت العادة تأتيها في آخر الشهر فعاتتها هذا الشهر في أوله هذه تقدم عادتها او تاخرت لان كانت عادته تعتيها في اول الشهر فرعته في اخر الشهر الصوره الثلاث الان زادت قدمت تاخرت بقي الصوره هاديه نقصت هي عادتنا وسينكون على الموعد طيب في الموعد شاء الله هنا فعندنا الان تغير الحيض في زيادة أو نقص أو تقديم أو تأخير يقول المؤلف في الصور الثلاث في الزيادة والتقدم وتأخر فما تكرر ثلاثا فحيض ما تكرر ثلاثا فحيض كالمبتدعة تماما ففي الزيادة كانت عادة وخمسة أيام فجاءها الحيض سبعة كم تجلس؟ تجلس خمسة فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم فإذا انقطع اغتسلت مرة ثانية كالمبتدعة إذا زاد جمها عن أقل الحيض إذا كان الشهر الثاني وحاضة السبعة تفعل كما فعلت في شهر الأول إذا صار الشهر الثالث وحاضر السبعة صار إيش صار عادة صار حيضا وحينئذ يجب عليها أن تقضي ما يجب على الحائض قضاءه فيما فعلته بعد العادة الاولى ينتقضي مثلا الصوم إذا كان الصامت في اليومين فالحيض صوم الواجب إذا كانت صامت في اليومين وتقضي الطواف إن كانت طوافة طوافا واجبا في هذه اليومين الزائدين لماذا؟ لأنه تبين أنهما حائض والحائض لا يصح أن تصوم ولا يصح أن تطوف وهذا مبني على ما سبق في المبتدأة وقد تقدم أن القول الصحيح أن المبتدأ تجلس حتى تظهر وبناء على هذا فإذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى حتى تظهر فمن أول شهر تجلس كم على قول الراجح صحيح كان جهة خمسة و جهة سبعة يا جماعة تجلس سبعة أيام تجلس سبعة أيام من أصل يعني ما نقول انتظر حتى تتكرر اليومان في هذه المرات نقول حتى لو زادت فأنت تجلسين ما تصلي لأنه لأن هذا تم حيظ ولم يتغير والله عز وجل قد بين لنا الحيظ بوصف منضبط فقال ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فما داما هذا الأذن موجودا فهو حيض وعلى هذا فيكون القول الراجح أن ما زاد على العادة فهو حيض تجلسه التقدم كانت تراه في آخر الشهر فرأته في أوله نقول انتظري إذا تكرر ثلاث مرات فهو حيض وإن لم يتكرر فليس بشيء والصحيح أنه حيض وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر ثم في الشهر الثاني جاء الحيض من أول الشهر فإنه يجب عليها أن تجهز ولا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها لأن هذا حيض تأخرت مثل أن كانت عادتها أن يأتيها الحيط في أول الشهر ثم تأخر فعلى ما مشى عليه المؤلف إذا جاءها في, في آخر الشهر لا تجلس وإن كان هو دم الحيط الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده فإنها لا تجلس حتى يتكرر ثلاث مراته فتصلي وتصوم فإذا تكرت الأثمرات أعادت الصوم يعني أعادت ما يجب على الحائض وضعوه انتبه عرفت الآن والقول الراجح في هذه المسألة كالأول أنها إذا تأخرت عادتها ثم جاءت في آخر الشهر وجب عليها أن تجلس وجب عليها أن تجلس لأنه كما ذكرنا من قبل معلوم لوصف الله إياه بأنه أذن فقل عندنا صورة الرابعة ما هي الرابعة صورة الرابعة النقص قال المؤلف وما نقص عن العادة طهر يعني إذا تغيرت العادة بنقص فكانت عادتها أن تحيض سبعة أيام فحاضت خمسة ثم طهرت فإنه فإنما نقص طهر يجب عليها أن تصلي وتصوم الواجب ولزوجها أن يجامعها ليش لأن المرأة طهرت المرأة طهرت وقد قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أليس إذا حاضت لم تصلي محمد نوع لم تصلي ولم تصب وهذه المرأة انتهى حيثها طهرت فيجب عليها أن تتسم وتصلي وتفعل كما يفعلوا الطاهرات مما يجب عليهم انتبه واضح الآن إذا قال قائل ما علامة الطهر <تصفيق> علامة الطهر عند النساء معروفة وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحائل وبعض النساء لا يكون عندهن هذا السائل تبطأ إلى الحائل الثانية بدون أن ترى هذا السائل لكن علامة الطهر أنها إذا احتشت في قطنة لم تتغير القطنة يعني اتدخل القطنة بيضاء في محل الحيض فإذا خرجت القطنة بيضاء فإنها علامة على أنها طهرت علامة على أنها طهرت فإذا طهرت هذه قبل, عادتها قبل انتهاء عادتها وجب عليها أن تصلي لأن ما نقص عن العادة طهر وقد علمت دليله قبل قليل قال وَمَا عَادَ فِيهَا جَلَسَتْهُ ما عاد في بعد انقطاعه فإنها تجلسه بدون تكرار نعم بدون تكرار لأن العادة قد ثبتت وعاد الدم الآن في نفس العادة مثاله امرأة عادتها ستة أيام في اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهرت طهرا كاملا في اليوم السادس جاء الدم تجلس اليوم السادس ولا لا ليش لأنه في زمن العادة في زمن العادة فتجلسه ولهذا قال ما عاد فيها أي في جلسته فإن يعود إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلس. لأنه خارج عن العادة وقد سبق قبل قليل أنه إذا زادت العادة فليس بحيضا حتى يتكرر كم ثلاث مرات <تصفيق> طيب قال المالف وما عاد فيها جلست والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض الصفرة والكدرة هما سائلان يخرجان من المرأة أحيانا قبل الحيض وأحيانا بعد الحيض أحيانا قبل الحيض وأحيانا بعد الحيض الصفرة ماء أصبر والكدرة ماء ممزوج بحمره واحيانا يمزج بعروق كالعلقه يعني هو ابيض سائد ابيض لكن فيه شيماء عروق كالعلقه في نفس هذا الابيض هذا نسميه كدره يعني كصديق الذي يكون ممتزجا بماء بماده بيضاء وبدم هل هذا عادة يعني هل هذا حيض أو ليس بحيض العلماء اختلفوا بهذا منهم من قال إنه ليس بحيض مطلق لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا هكذا أخجه البخاري كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا ما معنى شيئا يعني حيضا ليس معنا شيء لا, لا, لا يؤثر يعني هذا ينقض الوضوء بلا شك لكن شيئا من الحيض وظاهر كلامها العموم أنه لا تعد مطلقة وقال بعض العلماء بل الصفرة والكدرة حيض مطلقة. كل كلما رأت المارة الصفرة والكدرة فهو حيض لأن هذا خارج من رحم ومنتن الريح فحكم الحي ومؤلف يقول نحنه الله بالقول الثالث إن كان في زمن العادة فهو حي وإن كان قبل أو بعد فليس بحي وهذا القول وسط بين القولين وسط بين القولين لأنه لا يقول أنه حيض مطلقا ولا ليس بحيض مطلق واستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داول في نفس حديث معطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر بعد الطهر شيء فإن هذا القيد يدل ألا أنه قبل الطهر حيض ووجه هذا من ناحية القياس أنه إذا كان قبل الطهر فإنه يثبت له أحكام الحيض تبعا تبعا للحيض ومن قواعد الفقه المعروفة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فهذا يكون تابعا للدم ويكون حيضا أما بعد الطهر فقد انفصل وليس هو الدم الذي قال الله فيه وقل هو أذن فواكسائر السائلات التي تغرب من فرج المرأة فلا يكون له حكم الحيض وهذا القول هو الراجح أنه بعد الطهر ليس بشيء وقبل الطهر ها قبل الطهر حيض أنه قبل الطهر حيض وبعده ليس بحيظ وهذا هو الذي ذل عليه رواة عبي داول في حديث من عطية رضي الله عنه وهو الذي مشعه المؤلف ثم قال المؤلف ومرأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيظ والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره يعبر يعني يجاوز هذه امرأة ترى يوماً طهر يوماً دماً ويوماً نقاءً يعني ما يجيها الدم إذا أذن المغرب رأت الدم وإذا أذن المغرب من الألم الثاني رأت الطهر النقاء يقول المؤلف الحكم يجر ما علته فيوم الحيض حيض ويوم النقاء ظهر لأن هذا هو مقترى قوله تعالى قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط فما دام الأذن موجودا وهو الدم فوحيد وإذا طهرت منه ونقت منه فهو طهر وعلى هذا فيمكن أن فنلزم المرأة أن تعتصر ست مرات في ستة في ستة أيام وهذا مشقة مشق مشقة شديدة لا سيئة في أيام الشتاء ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أقرب إلى الصواب أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرا اليوم نصف اليوم ما يعد طهراً. لماذا لأن عادة النساء أن تجف يوما أو ليلة حتى في أثناء الحج هذا شيء مشهور عندهم كجف لكن ما ترى الطهر ولا ترى نفسها طاهرة أيضا في هذه المدة فإذا كان هذا من العادة فإنه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيه بأنه يوم حيض لا يجب عليها غصر ولا صلاة ولا يأتيها زوجها ولا له أحكام الضهر يعني بمعنى أنها لا تطوف مثلا فيه ولا تعتكف لأنها حائط حتى ترى الدهر. ويؤيد هذا طول عائش رضي الله عنها للنساء يأتين إليها بالكرسف بقطن يرينها إياه التي هي طهرة المرأة لا فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضة لا تعجلن يعني لا تغتسلن وتصلين حتى ترين القصة البيضة وهذا أقرب للصواب لأن هذا امر معتاد وهو جفوف المرأة الحائض لمدة 20 ساعة أو 12 ساعة أو 24 ساعة هذا أمر معتاد عند النساء وهي في نفسها أيضا في قرارة نفسها لا ترى أنها طهرت بل هي ترتقي بنزول الدم بين كل لحظة أخرى لكن على كلام المؤلف نقول إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم الحيض والنقاء طفل فالحيض تثبت له أحكام الحيض والنقاء يثبت له أحكام النقاء وهنا يقول ما لم يعبر أكثره يعني ما لم تجاوز مجموعهما أكثر الحيض فإن تجاوز أكثر الحيض فإن الزائد عن خمسة عشر أيوما يكون استحاضة لأن, لأن الأكثر صار دما فإذا كان الأكثر دما فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أليس إذا حاضف لم تصلي ولم تصم حين قال إن إنها ناقص الدين عن الرجل ثم بدأ المؤلف يذكر أحكام الاستحاضة الآن في الحقيقة تم كتاب الحيض فصار أولا نقسم الحيض إلى قسمين مجدأة ومعتادة المبتدأة تجلس أقل الحائض ثم تصلي فإذا انقطع اغتزلت ثانية إلى أن يتكرر ثلاث مرات ثم يكون عادة وتقضي ما, وجب ما يجب على الحائض قضاؤه مما فعلته بين اليوم والليلة وانقطاع الدم طيب المعتادة ترجع إلى عادته أي زادت أو تقدمت أو تأخرت فهي إيش؟ كالمبتدأة مستحاضة فكالمبتدأة. ما تكرر ثلاثاً بالحيض وما لم يتكرر ثلاثاً فليس بالحيض ثم يعمل مرة نقول المستحاضات المستحاضات قسمان مبتدأة ومعتادة فالمبتبأة تعمل أولا بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض وسبق لنا في أثناء الشرح ان من أهل العلم من قال ترجع إلى عادة نسائها وهذا هو الأقرب فإن اختلفت عادة نسائها واضطربت رجعت إلى غالب النساء وإلا فإن الأصل أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة أقاربها وطبيعتها إلى أقاربها أقرب منها إلى طبيعة العموم طيب هذه المستحاضة المبتدعة المعتادة ترجع إلى العادة فإن نست العادة عملت في التمييز فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض ونقول في غالب الحيض هنا كما قلنا في المبتدأ ترجع على القول الراجح ترجع إلى عادة نسائها اولا فإن اضطربت أو لا تعلم عادة نسائها أو نسيت عادة نسائها فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء طيب تغير الحيض حيض المعتادة لتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص في صورة النقص يتغير بنقص ماذا تصنع إذا تغير بنقص تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي امرأة حاضت وطهرت تغتسل وتصلي كذا يا عدم أنت معنى ولا شارك نعم طيب. إذا تقدمت أو تأخرت أو زادت فلا عبرة به حتى يتكرر والصحيح أنه لا يشترف تكراره ثلاثا وأنه يكون حيضا بمجرد وجوده طيب التي يتقطع دمها إن كان تقطعا يسيرا كالساعة والساعتين فهذا لا عبرة به لأن هذا أمر معروف عند النساء لا يوجد إشكال امرأة مثلا تحيض لكن في أول نهار يسير الدم أو في وسط النهار يسيل الدم وفي ساعة من النهار أو الليل يجف نقول هذه حائض ولو جف دمه هي حائض ولو جف التعليم لأن هذا هو العادة إذ أنه ينجر أن توجد المرأة من يوم يبدأ بها الحيض حتى تطفر وهو يسيل هذا موجود لكن نادر على أن هذا أيضا قد يكون في بعض الأحيان نزيفا لكن على كل حال نقول أن هذا التقطع لا, لا يضر أما إذا كان يوما ويوما كما قال المؤلف فما حكمه النقاء طهر والدم حيض إلا إذا تجاوز أكثر الحيض فإنه يكون استحاضا يكون استحاضا فترجع إلى العادة إن كانت معتادة أو للتمييز إن كانت غير معتادة أو معتادة ولكن الصحيح أن هذا كالأول أنه حيض لأن هذا أمر معتاد عند النساء وليس من عادة النساء أنها تطهر يوم وتحيض يوم ليس من العادة فل هذا حكمه حكم الحيض نعم ثم قال المؤلف والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة هذه ثلاثة أمور أولا المستحاضة ما تعريف المستحاضة على المذهب هي التي تجاوز دمها أكثر الحيض هذا المذهب وقيل في المذهب ايضا ان المستحاضه هي